وقال حدثني عن مالك انه سأل عبد الرحمن بن القاسم من اين كان القاسم يرمي الجمرة العقبة فقال من حيث تيسر القاسم بن محمد من فقهاء السبع المدينة يقول ان رمي جمرة العقبة من حيث تيسر اي المجز ولكن السنة من فين السنة ان يأتي اليها من بطن الوادي ويقف جائلا مكة عن يساره ومن عن يمين هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان هناك زحام فمن حيث تيسر له أن تصل الحصاه إلى المرمى هذا أقل المجزء وهذا أكمل الصور والله تعالى أعلم